فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّا فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ دَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا وَبَنِينَ شُهُودًا وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا ثُمَّ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 يتساءلون يتساءلون عن المجرمين ما سلتكم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن طعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نقوم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 بل يريد كل مرء منهم أي يؤتى صحفاً منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إِنَّهُ تذكره فمن شاء ذكره وما يذكرون إِلَّا لفضيله <تصفيق>